ل و س و ع ه ا ل ن ا ل ل ه س ي للعلوم الاسلاميه But he ain't.